السلام عليكم احمد ورحمه الله وبركاته في سوره نعم وقفنا في هذه الصورة في الايه عند الايه تلاوه وشرحا عن قصه ابراهيم عليه السلام حتى انتهينا من قول ربه سبحانه وتعالى في قول ربه سبحانه وتعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومن حملنا حملنا معنوح ومن ذرية إبراليم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً خروا سجداً وبكياً وقفنا عن هذه الآية وقفنا عن هذه الآية السؤال الرابع كنا الأسئلة مهمة جداً. قلنا سأعزف. وقفنا عند قول ربي سبحانه عايننا هذه الآيات مش كده هنبدأ قبل ربي بعد الآية التي قال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدين قلب اضاء الصلاه قالها خلي بالك ما ينقال في الفاء مفتوحه فاخ صلاة عشان الصور مشددة قرأتها أضع الصور قرأت صلّرتين الصلاة وتابع الشهوات وقرأت التاء المشددة مرتين وقرأت الشام الشين مرتين فراء الحرف المشدد أنما حرفين يبقى زين اقرأها. يَلْقَوْنَ غَيَّا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا وكذلك الياء مشدده يعني يا ا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا وقال همزة على لا هو لا يسمعون فيها لغة. Nasiya Wama Kana Rabbuk Nasiya Rabbuk Samawati Wallah Allahu Akbar Allahu Akbar